بئذ كذبوا كفّ رَبَّكُمْ دُو رحمةٍ واسعة رَبَّكُمْ دُو رحمةٍ واسعةٍ وَلَا يُرْدُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا, ولا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا كل علمتكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الضن وإن أنتم إلا تقصون والفل الله الحجة البالغة خلوشان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 وذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون